قال لعدم الضرورة لعدم الضرورة فأفادنا المعلم أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجئ فلو سألت هتائم وهو محرم قال أنا الآن أحرم فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم ماذا أقول أقول لا يجئ لأن الآن لأنه الآن تربت في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تربت عليه حتى لاقع فيها وهذا قد قد استفاد من قوله لعالم الضرورة فإن التعليل وقد استفاد من قوله إلا أن يكون قص السائل التعلم فإن هذا الذي تربت وجاء وجاءنا يسأل يقول ما تقول إذا بعد كذا وكذا من السرافيا نقول إن هذا قص التعلم لا في هذا الموضوع <تصفيق> سوى في حالة من الأيام. يقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فحينئذ يجب عليه أن أن يستجب. فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب عليه بل بل يجب عنه أن تسأل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم. لأنه يجب على الإنسان أن يجيب، لأن, لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة الحكم السائد، وعلى هذا فعلينا أن نجيب قلبة العلم، نعم إذا سأل، وعظيم إن شاء الله أننا في حلف إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال أو أو لا يحل. نعم لأن طالب العلم الحريق لو ألقيت في فمه البحر كله لشريق ولم نمل من السؤال فإذا ركت بالإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه هذا حرش لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب ولا حالك من انه اقرر انه اذا بقي خمس دقائق على انتهاء الدرس جاز وقت الاسئلة لان في هذا مصرح للجميع وقد عرفتم ماذا سبق لما كان الطالب يسأل كل ما اشكل عليه مثلا ولو في اثناء الدرس ضاع, ضاع الدرس. اشتبت الذئر لا فيما اذا كان يسجل لكن اذا قلنا اذا انتهى اذا بقي خمس دقائق هي باركة لكن علينا أن نلاحظ عدم السديس في هذه الخمس لأن لا نسلق منها شيئا ولا نقال في الزيادة عليها حتى تكون مثلا ونظم قال الثالث أكام أن لا يعلم من حال السائل أن نقصته التأمد شيئا علم أن نقصه التأمد لأن الإشقاء على المسؤول ويظهر عدل، فإنه لا يجب عليه أن أن يجيب. فلو علمت أن هذا السائل ما كان يسأل يريد العلم، عرادة أن يسأل يظهر عدل في أمام الناس، فلكان تقول لا عدل أو لا وجب. كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل؟ فأجيب بالدليل فجعل وجاب. سيد هذا الجريء html كذا وقال قم جادر اجتسمات هذا يعرف منها انه اراد التعنت لك ان تقول لا ما هذا هذا ولحرج عليك بذلك ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدن فيما ادثره الافكار فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم لانهم لا لم ياتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق يريدوننا ائناته او يريدون احيانا يريدون مصلحه لهم كما تحاكموا الى الزنا تحاكموا الى الزنا لان الزنا في التورات اذا ذنا المحكم رجس يعني أن حكم التورات موافق الحكم الإسلام لكن لما كفر الزنا في افاق المولى لله قرنين نرجم هؤلاء وجهها والأعين. إذا مسشلوهم خدروهم سودوا وجههم أطلوها بالسواد وطوفوهم على على حمار. الزاني والزانية ركبوا الزاني أمام وركبوا الأذان الخلف خلو ظهر كل واحد إلى ره الأخ ليتدابرا على الحمار. وقد تقابل على الفراش نعم بدل ان تقابل على الفراش يجعلهم يتذابر على الشماء ويشوفهم في الأخوار ويذكي هذا ولن انتهى في المثلة يذهب إلى الماء ويأطي وجهه ويروت كما كان فلما وقع الزنافئ من من منهم في أهدر الصيح صلى الله عليه وسلم هم يعلمون انه نبي كما يعرفون ابنائهم قالوا يذهبوا الى هذا الرجل لأنه يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم عذر, عن عذر عند الله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هجاءوا الى النجاة عليه الصلاة والسلام فقالنا أمر برجمهم قالوا ما هكذا عن جنات فهب التوراة هجاءوا بالتوراة ولكنه وضع يده على آية الرجل وكان عبد الله بن السلام رضي الله عنه حاضرا وهو حضر من أحباره وسيد من ساداته فقال له ارفع يدك عن هذا لما رفع يده وإذا آية الرجل تلوح سيد فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمه سؤالهم هذا لرسول صلى الله عليه هل قصم الحق لا قصم التخلص تتبع الرقم يقصدون بذلك تتبع الرقم ولكن ما حصل لهم هذا على كل حال إذا علمنا أن قصر متعنت قصر سالي متعنت فلنا أن نجيبه ولنا أن ندعه ولكن أيما أولى أن نجيبه أو أن ندعه الجواب المقال في ذلك تفريق إذا كان متعنتا فالمضروب إهانته المضروب إهانة هذا المتعنت وإهانته تكون على وجهه فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حجده لامثال في هذه الحجج ساتي بحجج فإذا كان فإذا كان في إجابته على حجده وإبطال حجده إهانة له فأوله أن يجاب بالجد وإذا كان بهاجره وعادة من إجابته إهانة له فإنه إذ لا وجه والإنسان يعرف حاله يعرف حاله، إن كان هذا المتعنف قويا حنيسا بليغا مبينا فالأولى ها اللوجة لا سيما إذا كانت المجيد أو المسؤول ليس بداك القوي في الإقناع لاحظوا لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ما أكبر يقنف ما عنده قوة للمدافعة والمهاجمة انسحابه من الأصل خير من كونه يتورق وأما إذا تنى عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل فالأولاق أن يجيب حتى أكثر شوكته حتى بعد اليوم إذا رأاه من بعيد ها هربا من السوق الثاني يحسي ان يكلمه وتعالى من الحسن نحن وياك انت رجل جيد نعم على كل حال انا مثال ينظر الى حاله ينظر الى حاله انضع من نسله قوة وقدرة في العلم والاقناع والشبجة يجيب ويجادل هذا الرجل يعني بعض الناس ما يعني انا وانكم تعرفون <تصفيق> بعض الناس يكون عندها شيء من العلم وقوة في الاقناع وبلاغه في صاح يجي الناس طلبت المخبر منه علما ثم يتكلم عليه مجادل وإذا هم عنده فإنهم في نقول جاءت عنده نعم لا يجوبون بشيء مع أنه عالم منه لكن لو يدي إنسان عالم وقوي في العبدة أبدا سرد منه الحاصل إن الذي اللي... إذا علمنا أن قصور التعنت فإنه لا يجب علينا الجواب ولكن هل الجواب أحسن أو عدمه أحسن هذا تستطيع ذكرنا كذلك إذا علمنا أن قصته ستبع الرخص وما أكثر هذا في هذا الزمان يوم من الأيام يكون هذا العالم ابن تيميج ويوم من الأيام يكون ما عنده علم العلم عند الثاني إذا كان إذا كان رفقا مواتق للهوى، هاه؟ فهذا ابن سميني عالم الناس، ولا نسأل أحد أيه، ولا ويقول صحيح، ونادراً ما نعند غير هذا، هذا الذي فيه وهذا اللي يعرفه، ولا فرعم خلافه صحيح، الإنسان هم صناع قطع، نعم هذا لا يصح، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، خير ذلك ليه؟ إلى أجل يتتبع رواه وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا مثلا في ذكر هذا الشيء إذا أفسد إنسان بمقتضى ثلاث كتابات السنة وهو وجوب الذكر في الفيل يعلنا هذا ما نجعل لا كان عالم منه لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس من هو أبو حنيفة والثلاث العلمة يقول في عادم نعم وينسى قول الله تعالى فين تناز فين تنازعون الشيء فرجوبي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والملائكة وينسى أن نص مذهب الإمام محمد وجوب الزكاة لأن محمد له لواح رحمه الله في هذا لواح الوجود لواح عادم الوجوب نعم ولكن كل هذا الخلاف له مذن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينأتي في وزوب الوضوء من لحم الإبل الوقت فارد جدا تم فأكل لحم إبل قال لابن توضع وضوء، قال والله فارد وفيه قول أنه ما يجب الوضوء نعم، تنازع فقال أحدهما نذهب إلى كلام لعلمه أنه يوجب الوضوءا من لحم الإذن قال الثاني لا نذهب إلى فلان لعلمه أنه لا يوجب الوضوء نعم فإذا لهب إلى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخف وهذا لا يجوز. حتى أن بعض العلماء قال من تتبع الرخف فقد تذندق فقد تذندق لأنه في الحقيقة لم يعبد الله بالهدى ولكن في الهوى عهد الله في الهوى لأننا إذا تأذن العلماء نعتبر أنما قالوه أشر لأنهم هم راضق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كنا لا نقبل من هذا العالم قولة لأنه خلفهانا صار لبادت صارت عبارتنا الله للهوى شر الهوى ولهذا أغلق ربع أهل العلم. هذه العبارة من تتبع الرخفة تذنبه وليس هذا من باب ما إذا تعارض الأدلة عند الناظر المجتهد فإنه إذا تعارضت عنه الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول خذك إذا شد لأنه أحضر وبعضهم قال خذك الأيسر لأنه الأوفق للشرع يريد الله بكم البصر ولا يجد بكم العصر ولأن رفض دراءة الذن وسبق لنا أن هذا قوض وصحيح أنه إذا تعارض الأذل عند المتهد فليأقض بالأيصر لأن هذا هو الأوفق لقاة الشريعة ولأن, ولأن الأصل دراءة الذن وعدم الحرج وعدم التأثير لكن كلامنا في رجل عام يريد ان يتتبع الروخف والعجيب ان من تتبع الروخف احيانا لا تكون عبادته صحيحة ابدا فلو ان رجلا اكل لحم الابل ومس امرعته اكل لحم الابل ومس امرعته لحم الابل ينقذ دوبه عند الامام احمد ومس المرعر ولو جايد بلا شهر ينقذ دوبه عند الشافر فأكلها رضى اللحم عدل وذهب إلى مرأته ومسحها ودمسها وقبلها وجاء صدق إنهيت صدق قال والله أنا رقتدي بالشافع في أنه لا ينقض في أن رحمي بلا غل ورقتدي بالإمام أحمد في أن مختمر على الشهوة لا ينقض وبخل مش نقوله فلسف على المذهبين باطل، لأن شعثة المصدقين، أولى اللحم لحم الإبل ونص المرأة، ففي هذا الرجل الآن يعتقد أن صلاة وفاهية باعتبار المذهبين متجذريين، ولكنه ينسى أنه أن صلاة وفاهية على كل الحمالي، لأن يقول إن قلت لما محمد. فقد فتلت صلاتك لأمنك أشهر في وانقلت الشارع لفتلت صلاتك لأمنك إلى مثل المرض فالحاصل إن تتبعه الخصر يوقع الإنسان أحيانا فيما لا أزول على كل الأقوان أو ضرب أراء العلماء بعضها ببعض وهذا عيضاً تجيل في هذا الوقت يجي يسأل العالم نعم ويشوف يشعنده ها قصوة الحق يجب يشوف يشعنده هم إذا إذا رأى ما عنده راح الآن الثاني سأل كأو استغوب كذا وكذا قال أقول كذا وكذا قال لك سان يقول هكذا لا يقول هذا وصحه يعني كأنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول أو ي يتبجح في المجالس تبجح في المجالس وراحنا رحت سأل فلان وقال هذا حرام. وثالثة الثلاثة هذا حلق ثم يضرب عراء العلماء بعضها البعض والله أعلم بنية هذا قد تكون جاءت سيئة ويقصد يقصد, يقصد أن لا يكون العلماء عند العامة محل فقر لا يكون محل فقر لأنه إذا كان خلهم يشوف العلماء الآن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا واقعا واقع ان الناس كثير لهم يا الان هذا حرام يقول يقول اللي يقولوا كذا ثاني بس اذا يقول كذا وكذا وفي الان يقول كذا وكذا زي المثل هذه اللي قالوا انها حرام شوف شلون كذا يقولوا من الشباب يعني نقول مثلا ما تقول في حكم هذه المساله قال هذه حرام قالوا كذا قالوا فلان كل مثال فيلان يقول كذا وكان الثاني العالم الثاني يقول كذا ما ندري نصدق على إيش؟ علشان لا يتقن الناس برومايين، ويبقى الناس يخلدون ضللاً، لا يعرفون من أعلم شيئاً، أرسلونه في الأرض ما يدون ما ما ما دون ما أصنعه، وهذه مسألة خطيرة، فأنا إذا علمت من هذا الرجل، إذا علمت من هذا الرجل إنه إنه جاء ليستشف ما عندي فقر، نقص وعشر، علشان يروح يقول سألت عنه قال وساعة الجلالة قال كذا وساعة الجلالة قال كذا ثم تجل أحكام الخمسة في مسألة واحدة بناء على إيش بناء على اختلاف الأستاور هم يقول الله المسألة هذه إن شئت قول واجب وشئت قول حرام وشئت قول مكروه وشئت قول خلنا وشئت قول مباح ليش ها لأن مختلف في هذا العراء وكثير يعني بعض المثال يكون فيها هذا الخلاف كل عالم له نظر إعب والمشكل أيضا أشكر من هذا أن هذا الرجل يتخذن خلاف العلماء في هواه. إذا تكلم بكلمة يقول له يا أخي أخير أن يتخذ الله الحال هذا يقول له كان ما في هذا وإذا تكلم بنفس الكلمة عند الناس الآخرين نعم يعني تكلم غيره بنفس الكلمة في مكان اخر فلسانها بحرام إن قالوا اتضروا نفس المسألة بالامس يومولي تكلم به وهي حلال واليوم لما تكلم به ورح تنغيره صار الحرام أو في معاملات في معاملات إذا عمل بشيء غره أفتب التحريم وإن, وإن تعامل بشيء نفعه ألا دعمه أكثر بشيء واحد يدين الناس يدين الناس هل أصبحت عشر والأصبحت عشر أصبحت عشر أصبحت عشر يقول هذا حلاب هذا حلاب أرى من قرره جلباه العالم أكثراني طيب فأراد الله عز وجل أن يحتاج هذا الرجل ويتدين من الناس كذا تجون عليه تسبب تسبب هذا لما تقول يقبلوا فكرها ده حرام هذا حيل حيله على الذباب كيف حرام تنام بغرفله غير العلم الأول والشر هذا ها هذا ضرب على العلم العباد وبعد ومع ذلك اتبع هوا لما كان ولدي يكبر جدا صار الربا حلالاً لأن القرآن قال حلال، ولما غلب بالرباء صار حرام صار حرام، وهذا تروق يعني فيه ناس الآن يفتدون من من ال البنود مال، وإذا غلبهم الدين صاروا هذا حرام هذا حرام ما شوفوا؟ أشائكم على شيء؟ أنا رأي إن هذا متلاعب في الحقيقة ولا ينبغي أن يستحر لكن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمراضي لا لك الربا وأن يقول الثاني هذا الربا ويأخذ الربا من هذا ويضع في بيته الناس لأن لا يلعب الناس بعضهم على بعض أمسج للإنسان هذا تأخذ منه؟ أموال على أساس الربوي واليوم ما في أكد تقوى الزهد والورع وصار الربح حرامي هذا ما يفعل فالأفسيات السرية تقصد يقال قال أنت أيها المرادي المراضي لا رب لك ولا نعطيك ولا جهش في الراق مالك وأنت أيها المراضي ما يفعل تلعب عن الناس نأخذ منك الذي اتبق معه عليه ونضعه في ذاتنا في هذا نصح لمن؟ للطرفين جميعا المربي لا يعود ما لم يعرف إن المنتهى هو هذا ومعطي الغباء أيضا لا يعود يعني إذا عرضنا سيأخذ منه الغباء ما أعلم الله معلوم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى في شروف وجوب الفتوى الثالث ألا يتركب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن تركب عليها ذلك ووجب الإنساك عنها دفعا ليسج المستجتين بأخصيم ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي أمرا الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرقص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة الثاني أن لا يستثني إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوصف المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك اسمنا رحيم, رحيم سبق لنا من شروط الفتا والفتوى من سبق فسبق لجواب الفتوى شروط منها يكون مفتعار في الحكم وأن لا يتصور السؤال وأن يتصور السؤال تصوراً كاملاً وأن يكون هذه البحث، واشترض لوجوب الفتوى وقوه الحارس للمسؤول عنه والثاني أن لا يعلم من السائل أن قد تهوه الثالث لوجوب الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإنسان وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجودها فين اشترض أن لا يترتب علي الفتوى ما هو أعظم ضررا فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإنسان مثال هذا أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج إلا بعد زوج عمل بعض الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى صف صديق الله، وطلب منه أن يتزوج المرأة، وقال أنا رقيق المهر، فتزوجها وجمعها ثم طلقها، من أجل كيف تحل له؟ وهذا حرام، وصاحبه ملعون، لأنه تزوج المرأة. ومن نيته أن يطلقها والنفاح لم يرد للفراق النفاح إنما يراد للبقر والدمار فإذا نوا به خلاف المغفوذ به شرعا كان هذا حرام كان هذا حرام طيب فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاصبات جلس بينهم أرجع فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولهم جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا فائزا لا تحل في المرأة إلا بعد زوج. وذهب رعب العلماء إذا أن الطلاق يكون طلاقا رجلية لا تبين به المرح لا تبين به المرح بل لزوجها أن يراجعها ماذا ما سرد أو بعقد جديد إن سهد رد فمثلا إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول أي من سأل عن هذه المسألة فقال إن طلق زوجته ثلاث بجملة واحدة أو بثلاث أو بجملة متعاقبة. لو أفسناه برئيس مهور لذهب يطلب المحلل. ولو أفسناه بالقول الثاني لا من المحلل. فهنا نقول أفسه بالقول الثاني. لأنه يترتب على الفتوى في القول الأول إيش ضرر أعظم ضرر أعظم فيمنع من الفتوى بذلك هذا إذا لم يكن عند الإنسان غلبة ظن أو يقين على أن النصوص تقتضي أنها لا تحملها فإن كان عند ذلك فلا يجوز أن يأتي العمال فهلا بله ومثال آخر لو كان رفلين يرى أن المرأة يجوز لها كسف الوجه عند ذجان العجان وكانت الفتوى بذلك تستلزم كما هو الورطاء أن تفسف الوجه والرأس والرقبة وتفسف مع اليدين الذراعين والعبودين ومع القدمين الساقين فهنا يتعين الإمساق عن الفتوى لماذا؟ لأنه يترتب عليها ضرر ضرر عظيم فيتعين الإمساق عن الفتوى هنا طيب فإذا قال القائل هل هذا أرض يمكن أن تبني, أن تبني عليها للقائدة قلنا نعم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلق ما يحتاره من العبادات لدفع المشقة عن أصحاب كالسنة في السفر وترك بناء الكابع على قواعد إبراهيم خوفا من أن يبتثن الناس ونهى الله عز وجل عن سبب آلهة الإسرقين مع وجوبه او من ايش من ان يتبوا الله فهذه لها اصل وهي من السياسة الشرعية ان الشيء المباح اذا ترتب عليه ضرر وجب الامساق عنه والشيء الذي ليس مباح اذا ترتب عليه ضرر اعظا منه وجب الكثف عنه ايضا لان القائد الشرعية أن أن المصالح راجحة أو الخالصة مدفوعة، كما أن المساكد الخالصة وراجحة مد مدفوعة، ولهذا قال وجب الانساق عنها دفعا لأسد المسكتين بأحصيين، ولما انتهى المؤلف مما يجب على المفتي دفع ما يجب على المستفي، فقال واجب ويذم المستفي أمرا. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به وما أعز هذا القصد عند كثير من المستفيد لا عند أكثرهم عند كبيرهم يعني يوجد كثير من الناس لا يريد باستفتائه الحق والعمل به إنما يريد ما إنهاء من ذلك تتبع الرقص وما أشبهها لك وها الحرام فالواجب على المستفت أن يكون كالمريض الطالب للشفاء. يقصد ذلك الوصول إلى الشر الوصول إلى الحرام والعمل به لا تتبع الرهر الموجود عند كثير من النار فتجد بعض الناس لستتعال من يتقف بقوله. ويرى أنه أقرب إلى من المغيث ولكن خارف الفتوى شدة فقاله فهو قال لدي نصر والخلاف رحمة أول رئيس فذهب إلى آخر إن أستاه بما أستاه الأول فعاد أكرم قال لدي نصر والخلاف رحمة دورين. وهكذا حق ثلاثا إلى شخص يستهد بما يريد فيقول هذا هو الحق لأن في نفس ومخالف صغيره له لا تطبع لأن خلاف رحمة هذا حرام ولهذا ساجد المتتبعين للبخص يعقلون بقول العالم الفلاني فلانه لما وفق ولا يأخذ نبيه فيه وخالف أهواءهم وهذا كثير تجده يتسمي هذا العالم ويأخذ بقوة فإذا أفتاه بما يخالف وهوى قال هذا شديد هذا شديد هذا متشدد وهكذا أقول إن هذا اضطراض من الناس لم يتبع الهجاب يتبع الهوى نعنى بالله. وصار يلعب بدين الله وقد قال آه العلم إن من استفتأ عالما ملتزما بما يفتيقه كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك المقرية المعينة وحفى بعضهم ذلك إجماعا ولكن لأن هذا الرجل إذا سأل هذا العالم المتزما بفتوى فقد جعل فتوى هي شريعة الله فإذا عدل عن قوله إلى قول عائل من آخر صار لا يريد استباعه إنما يريد استباع الهواء وقد نص على العلم أن من تتبع الرخصة فقد فسر أي خرج من طور العدالة إلى طور الفسر بل عبر بعضهم بالعبارة التالية من تتبع الرخصة فقد تزندق الفرز نقياً لأنه لا يعبد الله في في بهدأ ولكن في هواح كذلك من من من فصل المقصد أن لا يأخذ إلحام النسك وغير ذلك من من مقاصد سئع بعض العقول بعض الناس يحتف بالعالم لا يريد أن يلبس الحمّ ولا يريد أن يلبس ثواب لكن يريد إلحامه وإرهار عبده أمام الناس وهذا يغنقع كثيرا ولكن من الإنسان العاقل لا يهمه أن يقول لما لا يعلم إنني إيه إنني لعب الخطر والضرر على من يقول في كل شيء إنه يعلم وقال من كتر كلامه وكتر سقطه هذا هو الذي يخشى عليه من قال فيما لا يعلم لا يعلم هذا سالم سالم واحد طيب كذلك لا يريد بالستة غير ذلك من المقاصد السيئة مثل أن نقصد بالستة معرفة هل يغلب خصمة أو لا ولهذا كان كثير من المفتين إذا علم أن في المسألة خصما انتنع على الفتوى وقال يحكم بينقم القاضي. فبعض الناس الناسات إلى الشخ يستفيد وكأن المثال هم تقع كأن المثال مجرد مسألة علمية غير وقعية فيأخذ من كلام المفتي ما يحتج به على القاضي فيما لو حكم بخلاف قوله خلاف قوله مفتي فإذا رهبه أو خصم القاضي وحكم القاضي بخلاف ما قال مفتي جاء هذا النسبي وقال القاضي أنت أنت عالم من فلان فلان يقول في لا وكذا فيقع الحاكم في حرج مع العلم بأن الغائب أن الخصم لا يقول الحق الغالب أن الخصم لا يقول الحق يأتي للمفتي الثقين ولا يكون القليل على على الوجه الواقع ويكون عند القاضي من العلم بالواقع ما لسى عند من؟ عند المفتي بناء على ما ورد من أقوال الخصم والقرائم والأحوال فالمهم أن أن بعض الناس لا يستفيذ رزق الحق والعمل به بل إن بعض الناس في الياقوت يقلب الناس يقول يقولك مثل أنا أسلك إن كان الحق علي سنا على طول أسلم الحق ولا ولا أوجي وخصني للمحاكمة وهو في الحقيقة على خلاف العلواء يعني أنه هو ضد على ضدي مثلاً، لكن يريد أن يستجيبني هو أن السج السج المفتي حتى عرف ما عنده في كل مقاضاة سجئ عند الثاني من من هذا المستفسية أن لا يستفسيا إلا من يعلم أو يعلق على ظنه أنه أهلز الفتوى. أهلز هذا راش. لا يجود أن يستكفي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتو لأن هذا دين ولا يجود الإنسان أن يقلد دينه وآراء النشاء أو أن يقلد دينه من لا يعلم عنه لو جاءك رجل كبير هاما طويل العمام كث اللحية طويلها واثر الأكمام نعم واثر السياء طويل وفاق وجدته جالسا في المسجد تستفيه لله حاله تقتضي أنه أهل الفتوى لكن قد لا يكون أهل الفتوى قد يكون متمشخا وليس بشيخ دعمته شيخا وليس بشيخا لما الشيخ من يدب ذبيبا قد لا يكون شيخ شيخا أي شيخ عزم لكن يخدعون عامة الناس والجهال نعم وربما يبدأ الولاية كمان يجد في من كتير منها الناس يخدعون العامة تجل يأتي بصورة في شيخ ألا أكمل هيئة نعم فيغطر الناس به إنما طريق العلم أو غلبة الظن بأن هذا أهل للفتوى أن ترى الناس حوله يستثونه ويسألونه فإذا رأيت الناس حوله ويستثونه ويسألونه فهذا يعرف على الظن أنه أهل للفتوى ومع ذلك فيجب على الإنسان أن يسألنا وإذا كان لاعب أن هذا أهل للفتوى إلا بهذا الطريق فليجعل ستا أبو إياه لننزلة أثن الميت كيف مستفى الميت؟ يعني ما الضرورة يعني إذا ما يجد في هذا البيض خير منه ويكون ناوى بقلبه أنه إذا انتهى إلى شخص يعرفه تماما ويتقبله استفتاح حتى يكون داخل أثناء الله تعالى الله ما استطاع قال الناس في لما يعلم أنه الفتوى وينبغي أن يختار أوصر المفتين علما وورعا وقيل يجي ينبغي أن يختار أصدر المفتين علما وورعا لأن الفتوى تحتاج إلى هلما أمري العلم والورع وذلك أن العلماء ثلاث وأخفاء عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة عالم أمة وعالم جولة وعالم ملة عالم الملة هو الذي يتبع مجلة الملة للسلام يتبع عليه سواء موافقة على الحكام وعلى العامة أو لا وعالم الدولة الذي ينظر حول الدولة يفتري يقول أنا استطاعك أن أذوي أعناق الأدلة إذا ما في دين تقول الدولة مستري سلا انا ارى ان اذب الاستثماري الذي يرفع اقتصاد البلاد ضروري تضيق نفتي بها نصف الفتوى اذب نوعان استثماري واستغلالي اما الاستغلالي هو حرام لانه ظلم و اما فجائز بل واجب لانه يرفع اقتصاد البلاد وفي مصلح وراحل إذن هو جال لأن الدين الإسلامي مبنز على المفاسد وجلب المصارف ولأن أصل الرباء حردم ولأن الرباء حردم لأنه ظلم لقوله تعالى فإن ظلمتم فلكم وأموالكم لا تظلمون ولا تظلم واردبا لستثماري نصر، وليس فيهم، ليس فيهم، لأن المؤخورة من هؤلاء يدفع ضريبة بسهولة، لأنه سيستغني ما أخذه من المال وربما يكسب أكثر مما أخذ منه. نسمي هذا عالم، عالم دولة، عالم دولة. ولما ظهرت الاسترالية في البلاد العربية ذهب بعض العلماء، علماء الدولة. إلى استنباطها من قرار وقالوا أنتم تقولون إن الاختراكي حرام لأنكم جهل ما تريكم ألم تروا إلى قول الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكة إيمانكم يتركى لما رصناكم فأنتم فيه سواء أنتم فيه سواء التاعب ولا سواء أنتم فيه سواء تقول بالآيات نعم، هذه هي ثرية السادة. الناس سرقوا في ثراء الماء والكلى. بعد إيش والنار. إذا انتفضت السادة ثم أقوم بأشياء تحريف لعالم الماضي. هذا أيضاً على الدولة عالم الأمة. هو الذي إذا قل أو حرام أو الله حذئ الناس رقي فيها يختلسوا على الناس. الآن أكثر الناس ثيابهم تمشي على الأرض. صعب صعب إنك تنقل الناس يقول لا يجوز إن الإنسان يضع ثوبه يلبس ثوبه أفضل مكابي. هذا صعب. صعب. خفوا على الناس الناس كله ما عن jihad. يقول إيش هذا حلا؟ لأنك لم تصنع قوية لا. نسميها عالم أمة يعني ينظر ما الأمة عليه فيحكم بما يوافق الهواء فيما يفقد أما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة سيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق فينبغي الإنسان أن يختار عن الفكوى من يرى أنه أوسق علما وورعا